والتي يأفين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والتي يأفين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فهمت موت أم يجعل الله لهم نتبش ولذان يأتيانها منكم فآذوهما ولذان يأتيانها فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ الله 129. ثوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون تُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ يَنْقُضُونَ قَلِيلًا فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَكَانَ الله عليهم حكيم ما وكان الله علي من حكيم ما وليست توبه للذين يعمدون ايات حتى اذا حضر احدهم الموت ولست توبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قَالَ إني تبت الآن ولا ذَذَنَّا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أُولَئِكَ النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما دين بفاحشة مبينه الا علي دين بفاحشة مبينه وعاشروه بالمعروف فإن كرِهتمُ النفعَ فأن تُكرروا شيئًا ويدع على الله في خيرًا كثيرًا فإن كرِهتمُ النفعَ